وقال الذين أشركوا لولا الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ على الرسل إلا البلاغ المبين